أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّ يقول وهو ما مر عليه الزمن حتى إذا بلغ به غايه البلا وقربه من عالم التراب لنبعثون خلقا جديدا ولعل العبارة المفسر أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا دون أَإِنَّ هنا ثم أَإِنَّ ذُكِرَتْ بعدها أَإِنَّا نبعثون قال تلخيصه قالوا حياتنا بعد الموت محال واختلاف القراء في أئذا تأينا كاختلافهم فيهما في سورة الرعد قل يا محمد جوابا لهم تعجيزا وتوبيخا كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم أن في نفوسكم كالسماوات والأرض مما لم يقبل الحياة إن استطعتم هذه الأشياء ثم انظروا بأدلة العقل هل نحن قادرون على جعل الروح فيه لأن أوجدناكم ثم أحييناكم فلا يمتنع علينا إيجادنا الروح فسيقولون استبعادا من يعيدنا بعد الموت قل الذي فطركم أنشأكم أول مرة فإن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة فسينغضون أي يحركون إليك رؤوسهم ويقولون استهزاء بك متى هو أي الإعادة والبعث قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب لأن عسى من الله واجب نظيره وما يدريك العل الساعة تكون قريبة يوم تقديره يعيدكم يوم يدعوكم من قبوركم بالنفقة الآخرة فتستجيبون فتجيبون بحمده بأمره وقيل تبعثون من قبوركم طائعين حامدين الوجه المذكورن في بحمده قال بحمده فسر بأمره أو بحمده يعني حامدين على ظاهر الحمدين وتظنون إلا لبثتم في الدنيا وفي القبور إلا قليلة لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود قرأ نافع ابن كثير وعاصم ويعقوب وخلف لبثتم ولا بث بإظهار السائع عند التائح حيث وقع الواقعون بالإضغام وروي عن أبي جعفر فسينغضون بإخفاء النون عند الغين وروي عنه الإظهار وهو أشهر وتقدم ذكر مذابي في ذلك مستوفا في سورة النساء عند تتر تعالى إياكم غنيا قال وكان المشيكون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وقل عبادي المؤمنين يقولوا للكافرين الكلمة التي هي أحسن وهو ألا يكافئهم على أذاهم ويقول لهم يهديكم الله وسأب الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة فشتمه عمر وهم بقتله فكاد أن يثير فتنة فنزلت الآية وهذا نسخ بآية السيف. إن الشيطان ينزغ يفسد ويهيد بينهم المراء والشر إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين ظاهرة العداوة ربكم أعلم بكم خطاب لكفار مكة إن يشأ يرحمكم يوفقكم تؤمنوا أو إن يشأ يعذبكم يمتكم على الشرك فتعذبوا وما أرسلناك عليهم وكيلة حفيظا وكفيلا قيل نوسخ بآية القتال وربك ونظائر هذه الآية وما أرسلناك عليهم وكيلة ونظائر هذه الآية مما يقال فيه مما قيل فيه أنه نصف بآية السيف قال وربك أعلو بمن في السماوات والأرض أي هو عالم بهم وبأحوالهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ففضل إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج وآتينا داود زبورة تفضيلا له كان زبور داود مئة وخمسين سورة ليس فيها حلال ولا حرام بل تمجيد وتحميد ودعاء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين وهذا خطاب مع الذين يعترفون بتفضيل الأنبياء المعنى إذا اعترفتم بتفضيلهم فلم تنكرون فضل محمد صلى الله عليه وسلم وهو واحد منهم قالها حمزة وخلف زبورة بضم الزاي والباقونة بفتحها ونزل في من عبد غير الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم أنهم أولياؤكم من دونه أي دون الله ليكشفوا عنكم البلاء والضر وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا لهم فنزلت قرأ عاصم وحمزة ويعقوب قل ادعوا بكسر اللام في الوسط والبقون بالضم فلا يملكون كشف الضر القحط والجوع عنكم ولا تحويلا لكم من العسر إلى اليسر أولئك أي الأنبياء المذكرون في أول الآية في قوله ولقد فضل بعض النبيين على بعض الذين يدعون طبعا يعود اسم إشارة قد يخال في غير ذلك الذين يدعون يتضرعون يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة القربة إليه أيهم أقرب إلى رحمة الله تعالى يبتغي الوسيلة إليه بصالح الأعمال ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال أكبرهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم وما عبد من دون الله وهو مطيع لله وقيل غير ذلك لو قال أكبرهم عيسى وأمه وعزير إلى آخر كلامه بعد ذلك يعني ربما كان أولئك تعود على يعني تكون أولئك تعود على من يدعونه تكون عائدة على من يدعونه وإلا لو أعد أُولئك على الأنبياء فليقول أكبرهم عيسى وأمه إن عذاب ربك يعني وكأن الكلام فيه يعني تداخل فيه تداخل فيه قولاً قول والتز وذكر لازم قول آخر والله أعلم إن عذاب ربك كان محذورة لا أمان لأحد منه بل يحذره كل ملك مقرب ونبي مرسل لشدته جدته العذاب روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فقال هل تدرون ما يخرب القرى قالوا الله ورسوله أعلم قال أعمال السوء فاجدنبوها وتلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قال بالموت والاستئصال هذا الحديث ولم يخرجه هنا المحقق وهو حديث يعني لم أقف عليه نظرت الحديث لم أقف حديث غير مشهور يعني فالله أعلم به وتجاوزه هنا المحقق يعني. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قال بالموت والاستئصال أو معذبوه عذابا شديدا قال بالقتل وأنواع العقاب إلا بيؤمنوا كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مستورا مكتوبا وما منعنا أي وما صرفنا أن نرسل بالآيات التي, التي اقترحتها قريش إلا أن كذب بها الأولون الذين أنثالهم في الطبع كعاد وثمود لأن سنة الله في من تقدم أنه كان إذا أتي بآية فلم يؤمن أن يهلكه وكان تعالى قد حكم بإمهالهم لإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر واتينا ثمود ناقة مبصرة بينة واضحة فظلموا بها أي جحدوا بها أنها من عند الله فعاجلناهم بالعقوبة وما نرسل بالآيات المعجزات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا وإذ قلنا لك أي واذكر وقت إيحائنا إليك يذكر هذا يعني في العمل في إذ واذكر وقت إيحائنا إليك إن ربك أحاط بالناس علم بمكرهم بك فهو حافظك منهم فأنضي أمرك ولا تخف أحدا وما جعلنا الرؤية التي أريناك ليلة الإسرائي إلا فتنة أي اختبارا للناس وتقدم الكلام على ذلك في أول السورة عند ذكر قصة المعراج قرأ الكسائي وخلف الرؤية بالإمالة في الوخف فقط والشجرة الملعونة أي الملعونة آكلها وهي المذكورة في القرآن يعني والشجرة الملعونة الشجرة معطفع الرؤية الملعونة في القرآن المقصود الملعون آكلها وفي القرآن أي المذكورة في القرآن قال في القرآن وهي الزقوم شجرة وهي الزقوم وقوله والشجرة عطف على قوله الرؤية أي جعلنا الرؤية والشجرة فتنة فكانت الفتنة في الرؤيا ما تقدم في قصة المعراج من ارتداد كثير ممن اسلم أسلم في الشجرة الملعونة أنه لما نزل أمرها في سورة الصافات قال أبو جهل وغيره هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر وقد علمتم أن النار تحرق الشجر وما نعرف الزقومة إلا التمر بالزبد ثم أمر أبو جهل جارية له فاحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تزقموا ففتتن أيضا بهذه المقالة بعض الضعفاء فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنما ما جعل الإسراء وذكر شجرات الزقوم فتنة واختبارا ليكفر من سبق عليه الكفر ويصدق من سبق عليه الإيمان كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه ما سبق ذكره في قصة المعراج قال الكواشي رحمه الله لو نظر يعني أبا جهل النظر الصحيح لما استبعد ذلك لأنه يمكن وجود جسم لطيف في النار لا يحترق كالثمندر وبروا دويبة تكون ببلاد الترك لا تؤثر فيه النار وتتخذ منه مناديل فإذا اتسخت المنديل ولقيت في النار فيذهب الوسخ ويبقى المنديل وأعجوا من ذلك أكل النعام النار والحديد المحمى انتهى قال ونخوفهم بأنواع التخويف فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا تمروا ذنوع طوا عظيما وإذ قلنا أي وذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسا قال أسجد لمن خلق تطين أي خلقته من طين ونصب أي طينا بنزع الخافض وقاس إبليس في هذه النازلة فأخطأ وذلك أنه لما رأى الفضيلة لنفسه من حيث رأى أن النار أفضل من الطين وجهل أن الفضائل في الأشياء إنما تكون حيث خصها الله تعالى ولا ينظر إلى أصولها واختلاف القراء في أسجد اختلافهم في أأنذرتهم في سورة البقرة فتقدم مذهب أبي جعفر في ضم من قوله للملائكة تسجد في سورة البقرة ولما امر الخبيث بالسجود لادم قال ارايتك أخبرني عن هذا الذي كرمت أي فضلت لم فضلته علي وأنا خير منه وتم سؤال الخبيث ثم ابتدا آتيا باللام الموطئه للقسم المحذوف فقال لئن اخرتني إلى يوم القيامة أثبت ابو عمرو ونافع وابو جعفر الياء في اخرتني وصلا وأثبتها يعقوب وصلا ووقفا وحدثها الباقون في الحالين لا لاستاصلن ذريته بالاغواء إلا قليلا منهم وهم المستثنون بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال الله تهديدا له وتحذيرا منه لألا يطاع اذهب فمن تبعك منهم من الإنس فإن الجهنم جزائكم على صنيعكم جزاء موفورة مؤثرا مكمدا قال أبو عمرو الكسائي وخلاد وحمزة اذهب فمن بإضغام البائي في الفائي والباقون بالإظهار واستفزز استخف واستزل من استطعت منهم يعني من ذرية آدم بصوتك أي بالوسوسة وأجلب اجمع عليهم بخيلك ورجلك جمع, جمع راجل المعنى اجهد جهدك واجمع عليهم مكرك وحيلك لك ما أمكنك فلن أعجز عن منعك ومنعهم إذا شئت قال أهل التسير كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس قرأ حفص عن عاصم ورجلك بكسر الجيم والبقون بإسكانها وهما لغتان وشاركهم في الأموال المحرمة كالغرب والغصوب والأولاد من الزنا وما كانوا يئدونه من البنات ويهودونه ويمجسونه وينصرونه من أولادهم وعدهم بما لا يتم لهم وبأنهم غير مبعوثين فهذه مشاركة في النفوس وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا لأنه لا يغني عنهم شيئا إن عبادي يعني المخلصين ليس لك عليهم أي على إغوائهم سلطان قدرة وكفى بربك وكيلا حافظا لمن اعتمد عليه ربكم الذي يزجي يسوق لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيمة حيث هيئ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما يعصر من أسبابه واذا مسكم الضر في البحر خوف الغرق ضل ذهب عن اوهامكم من تدعون من الالهه الا اياه فلا تدعون في ذلك الوقت سواه فلما نجاكم من الغرق الى البر اعرضتم عن الايمان وكان الانسان كفورا للنعم والانسان هنا للجنس وكل واحد لا يكاد يؤدي شكر الله كما يجب افامنتم الهمزه للانكار والفاء للعطف على محذوف أين نجوتم من البحر فامنتم ان يخسف قال نغور طبعا لما لو هي نغور فهو أن يقرأ, يقرأ بالنون أي يخصف قال نغور بكم جانب البر ناحيته عن الأرض كقارون أو يرسل عليكم حاصبا ريحا عاصفا ترمي بالحصباء وهي الأحجار الصغار ثم لا تجد لكم وكيلة من يتوكل بصرف ذلك عنكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة مرة أخرى فيوصل عليكم قاصف من جيه ريحا شديدة تقصف الشجرة فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيع أي تابعا مطارما بالثأري قرأ ابن كثير أبو عمرو أن نخصف أو نرسل أن نعيدكم فنرسل عليكم فنغرقكم بالنون في الخمسة لقوله علينا وقرأ الباقون باليائي سو أبي جعفر ورويس في قوله فنغرقكم لقوله إلا إياه وقرأ أبو جعفر ورويس عن يعقوب فتغرقكم بالتائي على التأنيث يعني الريح وروي عن أبي جعفر وجه ثان فتغرقكم بفتح الغين وتجديد الراء. وقرأ أبو جعفر الرياح على الجمع والبقون على التوحيد ولقد كرمنا بني آدم جعلنا لهم شرفا وفضلا وهذا هو كرمون في النقصان لا كربوا المال قال ابن عباس هو أنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض وحملناهم في البر على الدواب والبحر على السفن ورزقناهم من الطيبات لذيذ المطاعم والمشارب أفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وظاهر الآية أن فضلهم على كثير ممن خلقه لا على الكل وقال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة وقيل إلا على جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وأشباههم وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف والتفضيل حقيقة لا يعلمه إلا الله ومن شاء من خلقه وتقدنا في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أن ما أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا وإن كان الملائكة رسلا فالأنبياء أفضل منهم أيضا هو الكلام السابق ويتكلم في عموم بني آدم ثم ذكر أحال على ما ذكره سابقا في خصوصية الأنبياء في تضييرهم على الملائك يوم أي واذكر يوما ندعو كل أناس بإمامهم أي بمن نئتم بهم النبي وغيره فمن أوتي من المدعوين كتابه أي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء فأولئك يقرؤون كتابهم أي ما فيه من الحسنات ولم يذكر الأشقيا وإن كانوا يقرؤون كتبهم أيضا لأنهم إذا قرأوا ما فيها لم يفصحوا به خوفا وحياء بخلاف السعداء فإنهم يقرؤون كتبهم ظاهرا مشهورا ويقرؤونها غيرهم سرورا هنا يتكلم في لماذا خص الذين أوتوا الكتاب باليمين خص بقوله فأولئك يقرؤون كتابهم بالرغم من أن الآخرين يقرؤون كتابهم أيضا فعلى لا ذلك ثم قال ولا يظلمون أي جميع المدعوين فتيلة وهو ما في شق النواتي طولا وتقدم في سورة النساء هنا نرحض إن هو في قول ولا يظلمون فتيلة لم يجعلها في نفس العائد في أولئك صح ولا بأ يعني يقول ولا يظلمون يعني جميع المدعوين يبقى كل الناس كل الناس فهو ليه فعل ذلك هو فعل ذلك علشان ما كان قد ثارت على الجملة السابقة أيضا يعني كمياً ممكن يقال أيضا ولا يظلمون فتيلة أن هذا لا يلزم في غيرهم هذا الأمر أن يكون الكلام أيضاً فأولئك هؤلاء الذين أتوا كتبهم بيمينهم يقرؤون كتابهم يعلل ذلك لماذا خصوا بذكر ولا يظلمون فتيلة برضو يعلل ذلك ماشي ولكن هو يعني جعله هنا عامة وده ممكن غريب في سياق الجملة نفسها ثم في ما من سيذكر بعد ذلك إيه في مقابلهم ومن كان في هذه ومن كان في هذه أعم فوافل الآخرة أعم وأضل سبيلا. يبقى السابق في ذكر منوتي كتابه بيمينه. يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة في مقابلها ومن كان في هذه أعم. لكن عندما نتبع هو التصنيق الذي فعله هنا. يقول ومن كان في هذه الدنيا أعم عن الهداية فهو في الآخرة أعم عن إثبات الحجة وأضل سبيلا. قال أخطأ طريقا. قرأ حمزة والكسي وخلف وابو بكر عن عاصم وورش عن نافع اعمى بالاماله في الحرفين لان ان طرف لانها بمعنى عام بمعنى عام يعني بمعنى عام يعني يعني من العمل ليست صيغه افعل ليست صيغة أفعل اعمى من فلان قال لان بمعنى عام وهو من عمى القلب وفقم أبو عمرو ويعقوب في إمالة الأول وفتح الثاني يميل الأولى ويفتح الثانية جعله من أفعال التفضيل يعني جعله من أفعال التفضيل لأن أفعل التفضيل ب بمن فصارت ألفه وسطا كألف أعمالكم فلم يميل وقرأ الباقون بفتحهما على الأصل قال ولما طلب المشيكون من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو صلى الله عليه وسلم اللي هنا في, في اللي, اللي حيعتبرها من أفعل فهذا ليس يعني لا تفسر أصلا لو هي من أفعل لا تفسر بعمل عين يعني لو هي أفعل ما ينشحين فتفسر بعمل عمل عين ما فيوش أفعل قالوا لما طلب المشيكونة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل آية رحمة ما كان آية عذاب وبالعكس وأن يستلم آلهتهم وأن يطرد الضعفاء والمساكين عنه وأطمعوه في إسلامهم قالوا فما لا إلى بعض ذلك بخطرات القلب مما لا يمكن دفعه ولم يكن عزما تهم يوسف والقول فيهما واحد وقد عفى الله عن حديث النفس فنزل وإن كادوا المعنى إن الشأن قارب لا يفتنونك طبعا إن الشأن يصل إن هذه إذا إنه كأن كاد تبقى إن الشأن قارب لا يفتنونك لا يصرفونك بخدعهم عن الذي اوحينا اليك من القرآن لتفتري لتتقول علينا غيره واذا لو فعلت ما طلبوا منك لاتخذوك خليل صديق ولولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك لقد كدت تركن إليهم المعنى لقاربت أن تسكن إلى قولهم شيئا قليلا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عصم ولم يركن إليهم في شيء ما، فبعد أن عصمه خاطبه تحذيرا لغيره وتقديره ولو ركنت إذا لا لأذق... طبعا وتقديره ولو ركنت هذا متصل اللي بعده يعني كان ممكن تنقل جملة هذه وتقديره ولو ركنت إذا لا أذقنك هذا متصل بالكلام بعد إذا لا أذقنك ضعف الحياة أي عذاب الدنيا. وضعف الممات في الآخرة أي لعذبناك عذابا مضاعفا في الدارين ثم لا تجد لك علينا نصيرة مانعا يمنع عنك عذابنا وإن كادوا لا يستفزونك لا ينتزعونك بسرعة من الأرض ليخرجوك منها قال من أرض المدينة قالت له اليهود ما المدينة بأرض الأنبياء إنما أرضهم الشام وهي الأرض المقدسة ولكنك تخاف الروم فإن كنت نبيا فخرج إليها فإن الله سيحميك كما حمى غيرك من الأنبياء فنزلت الآية وهذا قول من هذا أحد قولين في تفسير الآية وإن كادوا اليهود لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك والأرض هنا تكون مدينة ليخرجوك منها على هذا التعليل اللي في فيه الساب المذكور أو إن كادوا يكون في كفار قريش وهذا الأوفق لمكية السورة لا يستفزونك من الأرض تكون أرض مكة ليخرجوك منها بسول القضية مش قضية بس هي متكونة دينيا ولكن هو الفكرة في ما سيأتي بعد ذلك وإذا لا يلبثون خلافا كإلا قليلا والكلام فيها وكيف تفسر إذا كانت في إذا كانت في قريش وقد عاشوا بعد ذلك كيف يفسر وإذا لا يلبثون خلافا كإلا قليلا لأن نلاحظ هنا إن إن كانت في قريش فالأمر قد وقع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت في اليهود فالأمر لم يقع طيب وتصل له مقام آخر ولكن المقصد هنا أنه هو اقتصر على هذا اقتصر على هذا القول والقول ده يعني ممكن منه يقال ان الآية مستثنية يعني من من مكة السورة وإذا لا بثون خلافك قال ولو خرجت لا يبقون بعد خروجك إلا قليلا أي بعد إخراجك كنا نهلكهم قرى نافع بن عمر بن كثير أبو عمرو وبكى عاصم خلفك بفتح الخائي وإسكان اللام من غير ألف وقرأ البقون خلافك بكسر الخائي وفتح اللام وألف ألف بعدها ومعناهما واحد سنة نصب مصدر من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أي هذه سنتنا أن الأعمى إذا أخرجوا لبيهم أو قتلوه أهلكوا ولا تجد لسنتنا قال لعادتنا تحويلا صغيرا. أقم الصلاة لدلوك الشمس قال ميلها من الزوال إلى الغروب فتناولوا صلاة الظهر والعصر إلى غسق الليل ظلامه يتناول المغرب والعشاء وقرآن الفجر قال صلاة الصبح سميت قرآنا لأن القرآن هو عظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار إذا صعد هؤلاء ونزل هؤلاء ومن الليل أي وعليك صلاة بعض الليل فتهجد به أي بالقرآن والتهجد لا يكون إلا بعد النوم نافلة لك زيادة على الفرائض، وكان الصلاة الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فنسخ في حق أمته بالصلاوات الخمس وبقي الوجوب في حقه وذاب قوم إلى أن الوجوب نسخ في حقه كأمته وهذه الآية استدل بها الفريقان عسى من الله واجب لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه أي بعثك ربك يوم القيامة فيقيمك مقاما محمودا هو مقام الشفاعة يغبط به الأولون والآخرون لأن كل من قصد من الأنبياء للشفاعة يحيد عنها ويحيل على غيره حتى يأت محمدا صلى الله عليه وسلم للشفاعة فيقول أنا لها ثم يشفع فيشفع في من كان من أهلها أي من أهل الشفاعة وقل رب أدخلني مدخل صدق المدينة وأخرجي مخرج صدق مكة المعنى حيثما أدخلتني وأخرجتني فليكن بصدق مني ولا تجعلني ذل و جهين، فإن ذل لا يجوز أن يكون أميناً. نزلت حين أمي النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. واجعل لي من لدنك السلطان النصير حجة تنصرني على المخالف. وقل جاء الحق والإسلام وزهق الباطل بطل الكفر. إن الباطل كان زهوقاً هالكا عند مجيء الإسلام. وننزل قراب عمر ويعقوب بإسكان النون الثانية وتخيف الزاي ننزل. والبقون بفتح النون وتشديد الزاي. من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الضلالة ومن يصح أن تكون الابتداء الغاية ويصح أن تكون لبيان الجنس كأنه قال وننزل ما فيه شفاء من القرآن قال ابن عطية وأنكر بعض المتأولين أن تكون من للتبعيد لأنه تحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه وليس يلزمه هذا بل يصح أن تكون للتبعيد بحسب أن إنزاله إنما هو مبعض كأنه قال وننزل من القرآن شيئا شيئا ما فيه كله شفاء قال واستعارة الشفاء للقرآن اللحظة هنا هو ذكر في من افتداء غاية وجنس وتبعيد واستعارة الشفاء للقرآن هو بحسب إزالته للريد وكشفه غطاء القلب لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى المقررة لشرعه انتهى انتهى كلام ابن عطية ورحمة للمؤمنين لأنه ساب الرحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نقصا لأنهم ينكرون القرآن فيخسرون ونزل في من كان يدعو ويلجاو إلى الله في البلاء ويترك ذلك في الرخاء وإذا انعمنا على الإنسان بساعة الرزق وكشف البلاء أعرض ولا عن التضرع ونأى بجانبه بعد بناحيته كأنه مستغن مستبد بأمره قرأ أبو جعفر بن ذكوان عن النعامر ونأى بهمزة بعد الألف مثل فاع وجاء من النوء وهو النهوض والقيام والباقون يجعلون الهمزه قبل الالف ناء وامال الكسائي وخلف لنفسه وعن حمزه فتحه النون والهمزه وامال ابو بكر عن عاصم وسوسي عن ابي عمر بخلاف عنه وخلد عن حمزه فتح الهمزه فقط وفتحوا النون وخرأ الباقون الفتح النوني والهمزة على وزن نعا وإذا مسه الشر الشدة والبلاء كان يأوس شديد القنوط من رحمة الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته طريقته فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيل أوضح أو طريقه روى عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على حرث بالمدينه وإذا فيه جماعة من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فإن أجاب فيه عرفتم أنه ليس بنبي وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح ممن فرض الله تعالى بعلمه ولا يطلع عليه أحد من عباده قال ابن مسعود وقال بعضهم لا تسأله لألا يأتي فيه بشيء تكرهونه قال فسألوه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عسيب فظننت أنه يوحى إليه ثم تلع عليهم ويسألونك عن الروح قال الجمهور طبعا هذا أيضا له, يعني له ما مدخل في الكلام في المكية والمدنية في الآية وهذه الآية فيها كلام طويل في المركة المدنية لأنه أصلا في رواية أخرى أيضا فيها اللي هي في, في أول سورة الكهف في سبب نزول سورة الكهف فبعضهم يقول آية نزلت مرتين وبعضهم يقول لا يرجح واحد على الآخر وبعضهم يقول نزلت في المرة الأولى وفي المرة الثانية هذا لم يكن نزولا وكأنه كان إقرارا أو تقريرا لنفس الجواب السابق قال الجمهور فالأدي حضر في هذه المسألة قال الجمهور وقع السؤال عن الأرواح التي في الأشخاص الحيوانية ما هي اللي مثل روح بني آدم يعني فالروح اسم جنس على هذا وهو الشكل الذي لا تسير له وفسر جمهور المتكلمين بجسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وقال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا وقال السهر وردي ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ وقيل هو جبريل يعني يسئلك عن الروح أصلا في تفسير الروح من البداية أصلا تفسيرها أنه جبريل ليست مثل روح بني آدم قال أو ملك أعظم منه ومن جميع الملائكة وقيل عيسى عليه السلام وقيل القرآن قال ابن عطية والأول أظهرها وأصوبها قال الكواشي واختلفوا فيه وفي ماهيته ولم يأتي أحد منهم على دعواه بدليل قطعي غير أنه شيء بمفارقته يموت الإنسان وبملازمته له يبقى وقد قال تعالى قل الروح من أمر ربي ثم أومى تعالى إلى تعذر معرفته حقيقة بقوله قل الروح من أمر ربي أي من علمه وما أوتيتم أيها المؤمنون والكافرون من العلم إلا قليلا في جنب علم الله تعالى فالخطاب في هذا لجميع العالم وهو الصحيح وحكي أن عظيم الروم كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن الروح فكتب له الإمام عمر الآية الشريفة. ويسألونك عن الروح إلى آخرها. فأرسل عظيم الروم إليه أن هذا الجواب لا يكفيني. وإنما أريد جوابا أفهمه. فقال الإمام عمر لا أعرف غير ذلك. وكان ذلك بحضور الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسأذن الإمام عمر في رد جواب عظيم الروم. فسأذن الإمام عمر في رد جواب عيسى علي. الإمام عمر في رد جواب عظيم الروم. فأذن له فكتب. بسم الله الرحمن الرحيم الروح لطيفة ربانية نزلت منها خزائن الرحمنية وضاعت في الهياكل الجثمانية ضمن لها رزقها وجعلها عندك رهنا فإذا وفى بما ضمن أخذ ما رهنه انتهى وعليه أمرات الجه وعليه أمرات الوضع يعني مثل هذا ليست هذه ليست لغة ليست لغة الصدر الأول ولا ينشئنا لن نذهبنا بالذي أوحينا إليه قال من القرآن كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك اللام في لنذهبن نذهبنا جواب قسم محذوف معنيابته عن جزاء الشرط تقديره والله إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من الصدور والمصاحف ثم لا تجد لك علي... به علينا وكيلة أي من يتوكل برد القرآن إليك إلا رحمة قال استثناء مقطع أي لكن لا نشاء ذلك إلا رحمة لكن هذه لكن إلا الاستثناء الا الا الا المقطع رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كإنزاله عليك وإبقائه في حفظك كل إن اجتمعت الإنس والجن قال متظاهرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في البلاغة والإعجاز لا يأتون بمثله لا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا نزلت حين قال الكفار لو نشاءوا لقلنا مثل هذا فكذبهم الله عز وجل لأنهم في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله ولقد صرفنا قال بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعا في الأنفس قرى عمرو وحمزة والكسائي وخلفو هشام ولقد صرفنا وشبهه بإضغام الدال في الصاد والباقون بالإظهار فأبى الناس إلا كفورا جحودا للحق وقالوا أي المشيكون تعنتا واقتراحا بعدما ألزمهم الحجة ببيان إعجاز القرآن انضمام غيره من المعجزات إليه لن لك يا محمد حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع عينا ينبع منها الماء قرأ أبو عمر نؤمن لك بإضغام النون في اللام وقرأ الكفيون ويعقوب تفجر بفتح التائي وإسكان الفائي وضم الجيم وتخفيفها لأن الينبوع واحد وقرأ الباقون بضم التائي وفتح الفائي وكسر الجيم وتجديدها من التفجير واتفقوا على تجديد قوله فتفجر الأنهارة لأنها جمع والتشديد يدل على التكثير ولقوله تفجير لقوله فتوجه أنهار خلالها تفجير قول أو تكون لك جنة قال بستان من نخيل وعنب فتفجر هذا خلالها وسطها تفجيرا تشقيقا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قرأ نافع أبو جعفر بن عامر كسفا بفتح السين جمع كسفة أي قطع وقرأ الباقون بالإسكان على التوحيد جمعه أكساف وكسوف أو تأتي بالله والملائكة قبيلة ضمينا لصحة قولك أو يكون لك بيت من الزخرف ذهب أو ترقى تصعد في السماء ولن نؤمع رقيك لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقره فيه تصديقك قل قرأ ابن كثير وابن عامر قال بالألف إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هو في مصاحف أهل مكة والشام وقرأ الباقون قل بغير ألف على الأمر وكذا هو في مصاحفهم أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل رسمها يحتمل قل وقال يحتمل قراءتين اما رسم قال فلا يحتمل الا قال رسم قال بالالف لا يحتمل الا قال اي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربي تنزيها لله من ان يتحكم عليه او تعجبا من اقتراحاتهم من ان يتحكم عليه او تعجبا من اقتراحاتهم كنت إلا بشر الرسولة أي ما هذا في قوى البشر وليس لبشر ولا لرسول الإتيان بشيء منه إلا بإذن الله وما منع الناس أي أهل مكة أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى القرآن إلا أن قالوا جهلا منهم أبعث الله بشر الرسولة ولم يبعث ملكا فلا نؤمن به فرد تعالى عليهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين كمشي الإنس أي لو سكن الأرض ملائكة واستقروا فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لأن رسول كل قوم من جنسهم لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس قل كذا بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسوله إليكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يعلم أحوالهم فيجازهم فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار وما يهدي الله فهو المهتد أثبت نافع وأبو جعفر وأبو عمر الياء في المهتدي وصلا ويعقوب في الحالين وحذفها الباقون فيهما ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدو لهم ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم اي يسحبون عليها في النار قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم قال الذي امشاهم على أقدامهم قادر على قادر ان يمشيهم على وجوههم عميا لا يبصرون ما يقر أعينهم وبكما لا ينطقون بحجه وصما لا يسمعون ما ينتزهون به مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهيبها زدناهم سعيرا لهبا واشتعالا فالزيادة في حيزهم وأما جهنم فعلى حالها من الشدة لا يصيبها فتور أي ليس أن جهنم كلها تفتر وتخبو ولكن هذا في حيزهم أنها تخبو في حيزهم كلما خبت زبناهم سعيرة قرأ أبو عمر وحمزة والكسائي وخلف خبت زبناهم بإضغام التائف الزي واختلف عن هشام راوي ابن عامر وقرأ البقونة بالإظهار ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا تقدم تفسير نظيرها والتنبيه على مذاهب القراء فيها في السورة فأجابهم الله تعالى بقوله اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم وضعفهم وجعل لهم أجلا وقتا لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم وهو الموت أو القيامة الظالمون إلا كفورا عنادا قل لو أنتم تملكون المعنى لو ملكتم قزائن رحمة ربي أي رزقه قرأ نافعن وَأَبُو جعفر وأبو عمر ربي بفتح الياع والباقون بإسكانها إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان ضيقاً ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات أي دلالات واضحات وهي في قول جمهور المفسرين بياض اليد والعصا والطفان والجراد والقمل والضفادع والدم وحل عخدات من لسانه وانفلاقه البحر. وقال الإمام أحمد بن حمبر رضي الله عنه حدثنا طبعا القول السابق هو أنها الآيات, الآيات الخوارق مثل اليد والعصا ثم في تعيينها في تعيين بعضها خلاف لكن هو كل ده داخل في جملة تحت عنوان واحد في الأقوان ثم ذكر حديث المسند أحمد اللي هو ده في قول آخر يذكر في تفسير الآية وقال إمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه حدثنا يزيد قال أنبأ شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان ابن عسال المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فقال لا تقل له نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا تزن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحر ولا تأكل ربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنا أو قال ولا تفروا من الزحف شعبته هو الشاك وأنتم قال صلى الله عليه وسلم وأنتم يهود عليكم خاصة أن تعدوا في السلم فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني قال إن داود عليه السلام دعا أن يزل من ذريات نبي فإن نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود طبعا هذا الحديث يذكر فيه القول الثاني أن الآيات هنا من الشرائع أن الآيات هنا من الشرائع وفيه تفصيل بقى فيه النظر بين القولين فسأل قال يا محمد من آمن من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه بيتحتج به بي على من لم يؤمن قال ابن كثير والكسائي وخلف فسل بالنقل والبقونه بالهمز اجاهم موسى قرب عمرو هشام عن ابن عامر إجاءهم بتغني ذلك في الجيم والبقونه بالإظهار فقال له فرعون إني لاظنك يا موسى مسحورة سحرتك فتخبط عقلك قال موسى لقد علمت قر الكسائي علمت بضم التاء يخبر عن نفسه أنه ليس بمسحور وأن ما جاء به حق وقرأ الباقون بفتح التاء خطاب لفرعون لأنه كان في حجره ولم يكن رأ منه شيء أن يدل على ذلك أي لقد علمت أني لست بمسحور ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والار طبعا هذا على لما أنزل هؤلاء فصار بالآيات التسع هذا على الوجه الأول ماشي على الوجه الأول في تسرها كده وسعتها باء بيكون في يعني في تعيين بعض الآيات يكون في مناقشة في تعيين بعض الآيات كفلق البحر ونحق بذلك ما أنزل هؤلاء قال آيات التسع إلا رب السماوات والأرض ولكنك عانته واختلاف القراء في هؤلاء إلا كاختلاف في هؤلاء إن كنتم في سورة البقرة بصائر قال بينات تبصر كصدقي وانتصابوا على الحال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قال هالكا ملعونا فأراد فرعون أن يستفزهم أن يخرجهم موسى فأي يخرجهم أي موسى وقومهم من الأرض أرض مصر فأغرقناه ومن معه جميعا تأكيد وقلنا من بعده من بعد إهلاكه لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي أرض الشام ومصر فإذا جاء وعد الآخرة وهي الساعة جئنا بكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا جمعا مختلطين وبالحق أنزلناه يعني القرآن أنزلناه بالدين القائم وبالأمر الثابت وبالحق بالأوامر والنواهي نزل القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا للمطيعين ونذيرا للعاصيم وقرآنا فرقناه قراءة العامة فرقناه بدخفيف الراء أي بيناه وأوضحناه وقرأ أبان عن عاصم بتشديد الراء فرقناه هذا غير مقرؤ به أي أنزلناه نجوما شيئا بعد شيء لتقرأه على الناس على مكث قراءة العامة مكث بضم الميم وقرأ أبان عن عاصم بفتح الميم وهذا لا يقرأ به فلوهما لغتان معنى هما تؤدت وتثبت ليفهموه ونزلناه تنزيلا قال حسب الحوادث والآمن به أو لا تؤمنوا تهديد ووعيد وتحقير للكفار إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من قبل القرآن وهم العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارة النبوة إذا يتلى عليهم القرآن يخرون يسقطون للأذقان أي عليها والأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين سجد تعظيم لله تعالى ونصبه على الحال ويقولون سبحان ربنا أنخل في الموعد إن كان وعد ربنا لمفعولا كائنا لا محالة ويخرون الأذقان يبكون ترر القول لتكرر الفعل منهم وهذه مبالغة ومتح لهم وذكر الذقن لأنها أقرأ في فراس الإنسان للأرض لا سيما عند سجوده ويزيدهم لا سيما عند سجوده عند خروره للسجودها ويزيدهم القرآن خشوعا تواضعا، وهذا محل سجود بالاتفاق أتقدم اختلاف الأئمة في سجود التلاوة وحكم وسجود الشكر آخر صورة الأعراف مستوفا قال ابن عباس رضي الله عنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا الله يا رحمن فقال أبو جهل إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين فأنزل الله قل ادعو الله وادعو الرحمن المعنى أنه مسمان لواحد فإن دعوتموه بالله فهو ذلك وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذلك قرأ عاصم وحمزه قل ادعو او ادعو بكسر اللام والواو في الوسط وافقهما يعقوب في كسر اللام فقط وقرا الباقون بضمهما ايا ما تدعو قال وما صلة مجازه ايا تدعو فقولي عما قليل ما فيها صلة تبقى عن قليل وجند ما هنالك ما صلة جند هنالك وتقديره اي الاسماء أي الأسماء تدعو به فأنت مصيب ووقف حمزة والكسائي وارويس عن يعقوب على قوله أي دون ما وعوضوا من التنوين ألفا ويبتدئون ما تدعو بتقدير الذي تدعوه ووقف الباقون على ما يعني اعتبار أي هي يعني كان في فصل بين أي وما ولا أي ما موصولة فله سبحانه الأسماء الحسنة التي تقتضي أفضل الأوصاف ولا تجر بصلاتك أي بقراءتك في صلاتك فيسبك المشكون ولا تخافد بها ولا تخفي عن أصحابك المصلين معك وهذا في سب نزول فابتغي بين ذلك الفعل وهو الجهر والمخافة هي العلا المخافة سبيل طريقا وسطا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا والآية رد على اليهود والنصارى والعرب في قولهم عزير وعيسى والملائكة ذرية الله تعالى عن أقوالهم ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي من الذل أي لم يذل فيحتاج إلى ولي يتعزز به وهو رد على العرب في قولهم لولا أولياء الله لذل وكبره عن أن يكون له شريك أو ولي تكبيرا قال عمر رضي الله عنه قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها ويأبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال ثم أكدها بالمصدر تحقيقا لها وإبلاغا في معناها قولي تكبيرا والله أعلم هنا المحقق ذكر أن المؤلف يعني التفسير كان عنده من جزئين فبهذا الموطن يعني بنتهى صورة الإسراء أنهى الجزء الأول روص هنا في الحشية يقول كان الفراغ من جمع هذا الجزء عقب صلاة الظهر من يوم الخميس الثالث من شهر صفر قتني بالخير والظفر سنة أربعة عشر وتسعمائة تسعمائة أربعة عشر من هجرة الشريفة النبوية محمدية على صاحب أفضل الصلاة والسلام والتحية والبركة والإكرام يقول وكان جمعه بالمسجد الأقصى الشريف شرفه الله وعظمه هذه عظمه من غير النقطين وعظمه بقبة موسى هذه قبة موسى في سح... في المسجد الأقصى سح... في سح المسجد وعظمه وبقبة موسى شرفه الله عظمه وبقبة موسى عمرها الله بذكره ووافق الفراغ ووافق الفراغ من قضيله عقب صلاة الظهر من يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة سبعة عشرة وتسع الحمد لله وحده وصلواته وعلى ملة نبي بعده محمد محمد واله وصحبه وسلمه حسبنا الله ونعم الوكيل طيب نتوقف هنا علشان تبقى سوره الكهف في ابتداء مجلس جديد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك